منك أبدي وياك أعيش وياك أعيش ينتقي ليك, ليك المصير يا حسين يا حسين منك أبدي وياك أعيش ينتقي ليك المصير خلني يمك يا حسين خلي يصير اللي يصير منك أبدأ وياك أعيش ينتهي ليك المصير خلني أمك يا حسين خلي يصير اللي يصير خلني أمك أقضي عمري لا لأظل بعدك وحيد خلني خاتم بأني ديانك خل أكونش ما تريد يلي صاير لي أقرب حتى من حبل الوريد حسبني قنبر ولا فضة حسبني عبد من العبيد أنا من دونك أضيع وما أظن عليك يهون وإنت أمرك لو تريد Bistakul kun faiakun Minna kabli uja kaaijsh Yinti hii liekkii lmasiir Khaani yemmeki ya Huseyn Khaani ysoir ilmi ysoir Minna kabli uja kaaijsh Yinti hii liekkii lmasiir Khaani yemmeki ya Huseyn Khaani ysoir علي أمر بس تأشر سمعني وطاعة وجيب انت قسم وانا راضي اسمي لي والنصيب ما يفرق أبقى خادم لو أصير أعظم طبيب ولا يهم ما دام اسمي يسجل بتفتر حبيب بيدي صاري الاختيار عندي وحدة من الثنيان لو أضل ويا الحسين لو أضل ويا الحسين إنك أبكي وياك أعيش ينتهي لك المصير خلني يمك يا حسين خلي يصير اللي يصير إنك أبكي يا عشعي Massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa, هو هذا المستحيل لن شموكك بريائي أن أضل يمك دليل شلون نعوفك يا حسين وانت واهب من الخلود يعني لو ما انت شاعر ما لي معنى بهالوجود الوجود إنك أبدأ وياك أعيش انتهي من يجل مصير يمك يا حسين هل يصير اللي يصير إنك أبدي وياك أعيش ينتهي ليك المصري خلني أمك يا حسين هل يصير اللي يصير <تصفيق> <تصفيق> راح أضل دوم بخدمتك وابقى أقوى من الظروف واللي عاداني على دربك باجري يعيش ويشوف اش اسولف عن عبيدك حارت وياي الحروف وانت اصغر عبد عندك حيرك برفي لسوف هذا واقع مو مجاز كنا شفنا بهاليقين اليقين شلون مشلول ويجيك يمشي يوم الاربعين Yakin, yintehi liikin Mässin. ما شفت فيها سواك وانت حاضر كل مكاني وعم يعيني لما تراك بالقيانة لو مصيري صار بالنار وغلاك راح أخبر كل جهلني إني مجنون بهواك حتى لو وسط الجحيم راح أضل أنصب عزاي واتبرو لو دم ساي قط النار الدماء إنك أبدئ وياك عيش ينتهي ليك المصير خللي أمك يا حسين خليصير اللي يصير إنك أبدئ وياك عيش ينتهي ليك المصير خلي يمك يا حسين خليصير اللي يصير باعتقادي لجلك الله تفضل علي بالحياة لولا فضلك أنا ميت من قبل يوم الممات يا الخدمتك هي عندي الباقيات الصالحات ما لي غير وعلى دربك أسأل الله الثبات جيتك بهذا الرجاء أبقى يمك للأخير خلني يمك يا حسين خلي يصير اللي يصير منك ابدي وياك عيش انتهي لك المصير خلني يمك يا حسين خلي يصير اللي لشعر الميرزا عادل اشكناني